بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أتم سبحانه لنا الدين وجعل أمتنا أمة الإسلام خير أمة فله الحمد تبارك وتعالى أولا وآخرا وله الشكر ظاهرا وباطنا على نعمه العظيمة ومننه التي لا تعد ولا تحصى ثم أما بعد فيا طالبة العلم طيب الله حياتك بالعلم والإيمان وطيب أوقاتك بالطاعة والإحسان وطيب بدنك بالستر والاحتشام هذه وصية أهديها لك راجيا من الله سبحانه وتعالى أن ينفعك بها ولا سيما وأنك في موضع أنت فيه قدوة في الخير والاستقامة والطاعة لله تبارك وتعالى والوصية حول الحجاب وبين يدي الحديث عن الحجاب وثماره وآثاره لا بد من مقدمة هي من الأهمية بمكان ألا وهي أن نستشعر أيتها الفاضلة أن نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بهذا الدين عظيمة ومنته علينا بالهداية إليه كبيرة فهو الدين الذي ارتضاه لعباده وكمله لهم ولا يقبل جل وعلا منهم دينا سوى قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نعم إنه الدين الذي أصلح الله به العقائد والأخلاق وأصلح به الحياة الدنيا والاخره وزين به ظاهر المرء وباطنه وخلص به كل من اعتنقه وتمسك به من براثن الباطل ومهاوي الرذيلة ومنزلقات الانحراف والضلال إنه الدين العظيم الدين المبارك الدين المثمر للخيرات والبركات والثمار النافعات التي تعود على المستمسك به في دنياه وأخرى ولا بد في هذا المقام أيها الأخت الفاضلة من تذكر واستحضار جملة من الضوابط تعين متأملها على لزوم هدايات الدين وتوجيهاته العظيمة وتلقيها بالقبول وانشراح الصدر والرضا ولعلي أنبه على أهم هذه الضوابط وأعظمها وأرج الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بها أولا عليك أن تعلمي علم اليقين أن أحسن الأحكام وأقومها وأكملها وأجملها أحكام رب العالمين وخالق الخلق أجمعين تبارك وتعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون أليس الله بأحكم الحاكمين وهو خير الحاكمين فإذا أيقن المسلم بذلك لم يتردد في قبول أي حكم يصله ويرد إليه ويبلغه مما حكم الله به وأمر به جل وعلا الأمر الثاني عليك يا طالبة العلم أن تدرك أن سعادتك وكرامتك مرتبطة تمام الارتباط بهذا الدين وبالطاعة لرب العالمين والتزام أحكامه وشرعه وأن حظك ونصيبك من السعادة بحسب حظك ونصيبك من الطاعة والالتزام وقد قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقال الله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والآيات في هذا المعنى كثيرة. الأمر الثالث عليك التنبه وفقك الله إلى أن المسلمة لها في هذه الحياة أعداء كثر يسعون للإطاحة بكرامتها وخلخلة سبيل عزها وفلاحها وسعادتها وإيقاعها في حمأة الرذيلة والفساد ويقدمون في سبيل ذلك كل ما يستطيعون ويأتي في مقدمة هؤلاء الأعداء الشيطان عدو الله وعدو الدين وعدو عباده المؤمنين قد قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد فالواجب الحذر كل الحذر من هؤلاء الأعداء الذين غايتهم وأكبر منيتهم أن تتحلل المرأة المسلمة من اخلاقها وآداب دينها وأسباب عزها وفلاحها في الدنيا والآخرة. الأمر الرابع: عليك أياتها الموافقة. أن تؤمني إيمانا جازما أن التوفيق والصلاح والاستقامة وتحقق الخير والبركة والكرامة بيد الله جل وعلا فوالذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض فمن أعزه الله فهو العزيز ومن أذله الله تبارك وتعالى فهو المهان وقد قال الله تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ولهذا عليك في هذا المقام أن تقوي صلتك بالله وأن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى دوما وأبدا سائلة الهداية والتوفيق والثبات على الدين ومن عظيم الدعاء اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري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 وأن تفوزي بالسعادة برضى الله سبحانه وتعالى فتلك هي الكرامة الحقيقية وقد قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس قال أكرمهم أتقاهم فمن ابتغى كرامة من غير هذا السبيل فإنما يركض في سراب ويسعى في سبيل خيبة وخسران وتباب الأمر السادس عليك أن تعلمي أيتها الموفقة أن أحكام الشرع المتعلقة بالمرأة شأنها كسان أحكام الدين كلها محكمة غاية الأحكام متقنة غاية الإتقان لا نقص فيها ولا خلل ولا ظلم فيها ولا زلل كيف لا وهي أحكام خير الحاكمين وتنزيل رب العالمين الحكيم في تدبيره البصير بعباده العليم بما فيه سعادتهم وفلاحهم وصلاحهم في الدنيا الآخرة ولهذا فإن من أعظم العدوان وأشد الإثم والهوان أن يقال في شيء من أحكام الله المتعلقة بالمرأة أو غيرها إن فيها ظلما أو هضما أو إجحافا أو زللا ومن قال ذلك أو شيئا منه فما قدر ربه حق قدره ولا وقره سبحانه وتعالى حق توقيره فلنتق الله ولنعظم أحكام الله سبحانه وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب هذه بعض التاصيلات المهمة والضوابط العظيمه والاسس المتينه التي نحتاج فعلا دائما أن نتذكرها لتلين قلوبنا وترتاض نفوسنا ولنقبل احكام الله سبحانه وتعالى كلها بانشراح صدر وطمانينه نفس وإقبال على أحكامه جل في علاه التي هي سبب السعادة وسبيل الفلاح في الدنيا والآخرة ثم ايتها الموفقة دين الإسلام عندما جاء بتلك الأحكام المختصة في المرأة بالحجاب والحشمة والقرار في البيوت والحذر من الاختلاط إلى غير ذلكم مما سيأتي الإشارة إليه جاء بها صيانه للمرأة وحفظا لها ووقاية لشرفها ومكانتها وحماية لها من الشر والفساد ولتكسى بتلك الضوابط حللت طهري والعفاف فالمرأة في ميزان الإسلام درة ثمينة وجوهرة كريمة تصان من كل أذى وتحما من كل رذيلة فما أعظم أحكام دينها وما أجل شأنها وما أعظم بركتها وما أحسن عوائدها لمن وفقه الله سبحانه وتعالى للالتزام بها وأما من تخلى عن ضوابط الدين وتوجيهاته الحكيمة زعما منه أنها تعوق عن المصالح أو أنه يترتب عليها والعياذ بالله مفاسد أو أضرار أو أنها جناية على المرأة أو, أو إلى غير ذلك مما يقال ويقال فهذا كله من التجني العظيم والقول على الله وعلى كلامه وعلى وحيه وحكمه بغير علم ومن أعظم المحرمات وأكبر الآثام القول على الله سبحانه وتعالى بلا علم قال الله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أيتها الأخت الموفقة الكريمة الفاضلة عندما تقرئين آية من كتاب الله وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتملا على توجيه يختص بالمرأة فاسمع الآية بتدبر وطمأنينة وتقبل وانشراح صدر لأن الكلام الذي تسمعينه هو كلام من خلقك وأوجدك وأمدك بالسمع والبصر والحواس والقوى والنعم كلامه سبحانه وتعالى والفرق بين كلامه وكلام خلقك كالفرق بينه وبين خلقه سبحانه وتعالى فإياك ثم إياك أن يكون في صدرك وحشة أو نفرة أو انقباضا من توجهات رب العالمين وهكذا الشأن في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا كثيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما أحاديثه عليه الصلاة والسلام العمل بها عمل بالقرآن لأن الله جل وعلا قال في القرآن وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة سألته عن النمس فبين لها حكمه، وقال إن قرأت كتاب الله وجدته قالت قرأت ما بين دفتي المصحف فلم أجد شيئا فتلى عليها قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ثم أخبرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في لعنة نامصة إذن الأحاديث الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام العمل بها عمل بالقرآن لأن الله أمرنا بالقرآن بالأخذ بما جاء عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام وقد قال الله لأمهات المؤمنين وذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة والحكمة هي السنة والمأثور عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أيتها الأخت الكريمة الفاضلة إن سعادتك مرتبطة بهذا الدين وبالتزام توجيهاته الحكيمة وآدابه الكريمة وإرشاداته السديدة التي هي عز المرأة وفلاحها إن كان البحث عن الجمال والزينة والمظهر الحسن فاعلمي أن الله سبحانه وتعالى يقول ولباس التقوى ذلك خير ويقول جل وعلا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وفي الدعاء المأثور اللهم زيننا بزينة الإيمان فالإيمان والتقوى والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى وأحكامه وتوجيهاته هو الزينة الحقيقية وهو الجمال الحقيقي وهو السعادة الحقيقية وهو فلاح المرء في دنياه وأخرى أيتها الفاضلة إليك إشارة إلى بعض التوجيهات المختصة بالمرأة مما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه جاء الإسلام بالحجاب والحجاب ستر للمرأة وصيانة لها وذلك بأن تستر جميع بدنها وجميع زينتها عن الرجال الأجانب وقرأ في ذلك قول الله تعالى يا أيها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وقال الله تعالى واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهروا لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما من الضوابط ألا تخرج المرأة من بيتها إلا لحاجة تضطرها إلى الخروج وقد قال الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وفي قراءة وقرن في بيوتكن الأولى من القرار والثانية من الوقار فيؤخذ من الكراءتين أن وقار المرأة في قرارها في بيتها بخلاف ما إذا كانت المرأة خراجة واللاجة فإن هذا فيه خطورته على وقارها قد جاء في الحديث الذي خرجه الترمذي في جامعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان أي جعلها غرضا له يثير من خلالها الباطل والفتنه، وينشر الشر والفساد كذلك من التوجيهات في هذا الباب ألا تخضع المرأة بالقول إن تحدثت مع أحد لحاجة قد قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا كذلك من الضوابط ألا تجلس في خلوة مع رجل أجنبيا عنها وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم فركوب المرأة مع السائق الأجنبي وحدها وتنقلاتها معه هذا مما يتناوله هذا الحديث كذلك من الضوابط أن تحذر من الاختلاط بالرجال وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في أشرف البقاع وأحبها المساجد قال خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها فكيف بغير المساجد وللاختلاط أضراره العظيمة وأختاره العديدة التي بينها أهل العلم كذلك من الضوابط أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم وفي الصحيح صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم منها كذلكم ألا تضع شيئا من الطيب على ملابسها عند خروجها ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شهدت إحدى المسجد فلا تمس طيبا وروى الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي ممرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية كذلكم إيتها الموفقة من الضوابط ألا تحاول عند خروجها لفت أنظار الرجال الأجانب إليها بأي وسيلة وبأي طريق؟ ومن الشواهد على ذلك قول الله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ومن الضوابط أيضا أن تغض بصرها عن النظر إلى الرجال الأجانب قال الله تعالى وقل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن كذلكم آياتها الموافقة عليها أن تحافظ على طاعة ربها وعبادته وقد قال الله وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أيتها الأخت الكريمة جميع هذه الضوابط وغيرها مما جاء في الكتاب والسنة المختصة بالمرأة تعد في الحقيقة سمام أمان لها وحارسا لشرفها وفضيلتها وكرامتها ولهذا عليك أن تعلم أن نعمة الله على المرأة المسلمة عظيمة ومنته عليها كبيرة جسيمة حيث هيأ لها في هذا الدين الحنيف بتوجيهاته العظيمة وإرشاداته السديدة أسباب سعادتها وصيانة فضيلتها وحراسة عفتها وتثبيت كرامتها ودرء المفاسد والشرور عنها لتبقى ذكية النفس طاهرة الخلق منيعة الجانب مصونة عن موارد التهتك والابتذال محمية عن أسباب الزيغ والانحراف والانحلال أيتها الموافقة لقد أكرم الإسلام المرأة المسلمة أعظم إكرام وصانها أحسن صيانة وتكفل لها بحياة كريمة شعارها الستر والعفة ودثارها الطهر والزكاء ورايتها إشاعة الأدب وتثبيت الأخلاق وغايتها صيانة الشرف وحماية الفضيلة وستبقى المرأة المسلمة عزيزة الجانب رفيعة المنال صينة الأخلاق ما دامت متمسكة بدينها محافظة على أوامر ربها مطيعة لنبيها صلى الله عليه وسلم مسلمة وجهها لله مدعنه لشرعه وحكمه بكل راحة وثقة واطمئنان فتنال بذلك السعادة والراحة في الدنيا والآخرة وتنال الثواب العظيم والأجر الجزيل يوم لقاء الله تبارك وتعالى وتأمل رعاك الله هذا الحديث العظيم الذي رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت وروى الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها أدخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت هنيئا لمن وفقها الله وأكرمها بلزوم هذه التوجيهات العظيمة هنيئا لها هذا الموعود الكريم وهذا الفضل العظيم إذا عاشت حياتها ممتثلة هذه التوجيهات الكريمة غير ملتفتة إلى الهمل من الناس من دعاة الفاحشة والفتنه قد قال الله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما وعليك أن تعلمي أن المرأة المسلمة في هذا الزمان تتعرض لهجمات شرسة ومؤامرات حاقدة ومخططات آثمة تستهدف الإطاحة بعفتها وهدك شرفها ودك كرامتها ووأد فضيلتها وخلخلت دينها وإيمانها وإلحاقها بركب الفاجرات الفاسقات وذلك من خلال قنوات فضائية مدمرة ومجلات خليعة هابطة وشغلها بأنواع من الألبسة الكاسية العارية وتهيج قلبها إلى حب التشبه بغير المسلمات ممن يمشين على الأرض دون إيمان يردع أو خلق يزع أو أدب يمنع وجرها من وراء ذلك إلى منابذة الشريعة وجر أذيال الرذيلة والبعد عن منابع العفة والفضيلة لا مكنهم الله مما يريدون أسأل الله الكريم أن يوفقك لهدا وأن يعينك على طاعته وأن يثبتك على الحق والهدى وأن يعيدك من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يحفظ عليك دينك وأمنك وإيمانك وأن يوفقك لكل خير وأن يهديك إليه سراطا مستقيمة وألا يكلك إلى نفسك طرف عين. إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته